أملات قرآنية نظحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل يشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم سنكمل اليوم ما بدأنا به مع سورة الشعراء حيث عرف إبراهيم عليه السلام بربه وذكر خمس نعم من النعم الكبرى يستحق العبد فيها عبادة الله وحده ولا نشرك به شيئا فما هي هذه النعم؟ هو رب العالمين ربي وربكم ورب السماوات والأرض ورب العرش العظيم هو هذا الإله هو وحده الذي يستحق العبادة من خلقه بحكم الخالقية لهم ولكل من حولهم ومن فوقهم ومن تحتهم وبحكم الإنعام بالنعم الكبرى عليهم وهما نعمة الحياة نعمة الوجود نفسها ونعمة العقل ونعمة الهداية النعم الكبرى عليهم هذا الإله المنعم هو الذي يستحق أن يعبد فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ذكر خمس نعم من النعم الكبرى التي تجعل الله وحده هو المستحق للعبادة لا يستحق العبادة أحدا غيره كما علمنا القرآن أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين ما معنى إياك؟ يعني لا نعبد أحدا غيرك ولا نستعين بأحد سواك وهذا هو حقيقة التوحيد أن تفرض الله وحده بالعبادة والاستعانة فلا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا الله قال ذكر هذه النعم الذي خلقني فهو يهدين الذي يستحق العبادة مني الذي خلقني لم يخلقني أحد غيره دائما القرآن يذكر بهذه الخالقية حتى من أول آية نزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق ذكر بهذا خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم إلى آخره فالله هو الخالق الذي خلقني فهو يهدين وترتب على خلقي إنه لم يتركني سدا ولا هملا بل هو يهدين كلمة الفاء دي متفرعة على الخلق زي ما قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وكما سؤل سيدنا موسى من فرعون قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى الخلائق جميعا كل مخلوق ربنا يهديه إلى المهمة التي من أجلها خلق كل مخلوق عنده هداية حتى الظرة ربنا هديها إزاي تعمل ما بين الإلكترون والبريوتون هذا الحيوانات والطيور والحشرات وكل شيء عنده هداية إلهية إلهام إلهي هذا هذه الهداية العامة وفي هدايات مثل هداية الحواس هذاك عن طريق السمع والبصر وهذه الأشياء وفي هداية عن طريق العقل لسان يهديه ربه أنه أعطاه العقل يفكر به في أمور دنياه وأمور دينه والعقل هو الذي يهدي الإنسان إلى الإيمان فالذي خلقني فهو يهدين، و... ومع ذلك آخر هداية هداية الوحي فالذي خلقني فهو يهدين، وهذا إبراهيم الهدايات الأولى هذه واله بالنبوة والاصطفاء الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين الذي يرزقني هو الله من الذي يرزقكم إن أمسك رزقه إذا ربنا أمسك رزقه عن الناس من يرزقك من يطعمك من يسقيك قل يا رأيتم إن أصبح ماءكم غورا غار في الأرض فمن يأتيكم بماء معي لا أحد إلا الله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون من اللي بيزرع؟ حيا ربنا هو اللي بيزرع لو نشاء لزرعناه حطاما فظلت تفكهون إننا مبرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المز من السحاب أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون وذلك من المستحب المستحبة لشرب الماء لإنسان كده وارتوى قل الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا الذي هو يطعمني ويسبين وإذا مريت فهو يشفين شوف من أدب إبراهيم عليه السلام مش قال والذي هو يمرضني ويشفين ولا الذي يخلقني فوالذي هو يطعمني ويسبين ماش والذي هو يمرضني ويشفين لأن الإمرض مش زي الإطعام الإطعام على طول إنما المرض ديائتي للإنسان دي في بعض الأحيان في وبعدين ما حبش ينسب المرض إلى الله ينسب الإطعام والثقايا إلى الله إنما المرض قالوا إذا مريدته إذا أصبني المرض لأني أحملت في سنن الله أو أفردت في الطعام أو أكلت ما لا يجوز أن يؤكل أو عملت أشياء لأن الأمراض بأسباب وهي غالبا من صنع الإنسان في الغالب يعني وإذا مردت فهو يشفين إنما الشفاء نسب إلى مين إلى الله إلى الله هو الشافي وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والله والمدة نعمة الذي يميتني ثم يحيين آه المدد المتع... نعمة من الله كما ذكر القرآن في سورة النحل وهي تسمى سورة النعم قل والله خلقكم ثم يتوفاكم الله... دخل في النعم آه. يعني شوف لو أن ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر علينا الموت وظلت الأرض يعني إيه تتكاثر كده والناس ما يموتوش ماذا تكون النتيجة يعني النتيجة الناس هيقعدون يقولك عايزين نعمل تخفيف فلازم نخفف الجماعة اللي لهم بقالهم تلتمائة سنة وربعمائة سنة دولة يعني نعمل شوف تصور بقى لما الأبناء يفكروا في تخلص من الأباء أو الأحفاد يتخلص من الأجدادات شوف لأ ال الأولاد يتعلمون ويأخذوا الجامعة هو مش لاعين هزيفة أبوه وجد وجد وجد وكذا قاعدين متربسين الله ف يعني في الموت ده نعمة بيدي فرصة للأجيال ال الجديدة ولو كان الأرض كان زمان الأرض كمان ضاقت بأهلها شوف الأرض الآن الناس بيفكروا في تحديد النسل والأشياء ديها رغم إن الموت هو بيقوم بيقوم بالعملية دي نياب عنهم فالذي يميتني في الوقت الذي حدده وأجله لأن الله جعل لكل حي أجله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله فالذي يميتني ثم يحيين ولكن من فضل الله إن المدة ليس هو نهاية المطاف، لا ده في حياة أخرى تجزى فيها كل نفس بما كسبت وتخلد فيما عملت فمن يعمل مثقال ذرة خير أن يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فالله سبحانه وتعالى يميت الإنسان ثم يحييه لدار أخرى هي دار الخلود والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين من نعم الله إنه غفار تواب، وعفو ورحيم ورؤوف فهو يتوب على العصار ويعفو عن المذنبين و. يكفر السيئات واغفر الخطايا ولذلك هو أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين شوف إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا والذي نذر نفسه لله وحياته لله والذي عاش لله هاجر من وطنه في سبيل الله ضحى بابنه وقام ليذبحه في سبيل الله وعياته لله كلها لله ومع هذا يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين اللي بيعمل منا عمل صالح يروح يعتمر مرة ولا يدفع له كم ألف ريال اللي يعمل كذا يعني ظان أنه عمل ما لم يعمله الأولون ولا الآخرون يرى أنه أن لديه خطايا وأن هذه الخطايا محتاجة إلى المغفرة وأن الذي يغفرها هو الله الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ولما ذكر هذه النعم الخمس دعا ربه عز وجل بأدعية خمسة توجه إلى الله بالدعاء وهو الإله هو الذي يدعى ويستجيب ويرجى أن يستجيب الدعاء إذا كان هؤلاء لا يسمعونكم إذ تدعون فالله يسمع من دعاه ولذلك اتجه إلى الله بالدعاء هو دائما يتجه إلى الله سيدنا أبراه من الدعاء ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شاهد في الأرض ولا رب ادعالني من قيمة الصلاة ومن ذريتي ربنا أتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فدع الله عز ودعو ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين الحكم عن الحكمة كما قال الله عن يحيى وآتيناه الحكم صبية قال عن يوسف عليه السلام ولما برغ أشده آتيناه حكما وعلما وعن موسى آتيناه حكما وعلما قال عن الأنبياء أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فالحكم هو ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ندعو الله بدعوات إبراهيم الخليل عليه السلام ونسأله عز وجل ألا يخزينا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم اللهم أمين وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تضمنت الآيات بعض النعم الكبرى التي تستحق عبادة الله حيث صور سيدنا إبراهيم عليه السلام هذه الصفات من خلال استرساله بصدته بربه حيث ذكر المنهج الذي يسير عليه ومن ثم انتقل لقضية الإطعام والثقايا وتأدب بأدب النبوة عندما لم ينسب المرض لله بل نسب له الشفاء وذكر قضية البعث والنشور وبعدها يطمع أن يغفر ربه خطيئته حيث يخشى أن تكون له خطيئة فشعور التقوى والأدب والتحرج هو الشعور الصحيح بقيمة نعمة الله وللحديث بقية مع تأملات قرآنية